bye, -bye. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأزل عليكم منه ذكرا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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمر صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يشرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سفرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجدا دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذو القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك فرجا فهل نجعل لك فرجا علا تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني اخرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاءوا يجعلهم دكا او وعد ربي حقا الله الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض وعضهم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 أَمْرُ الْكَافِرِينَ نُجُنَا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَايِهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وجنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وارسلي هدوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ندلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.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 اشرك بعبادة ربه أحدا الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ غير عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا عَزَّهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وليا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عطيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله الله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 ذكيا قالت ان لا يكون لي غنم ولم يمسسني بشر ولم اكل بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيين ولنجعل له ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملت فغنت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني هذا وكنت نسيًا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريرًا وَهُُذّ إلَك بجذع الن خلْلَِ تشااطِف عَلَْكِ عوطدًا جية فَكُ وَشْرَبي وَقَهِ عين فَإِما تَرََّ منِنْ البشِ أحدًا فَقُ إن نَذَرْتُ للِ الرَّحْمَ صَوْمَا فقُ إني نذَرْتُ لِحمَانِ صَومًا فَأُكَلّمَ اليَوْمَ إثيا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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا قَارُونَ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا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 اسْمَعْ بِهِمْ وَأَنْصِرْ يَوْمَ يَئِسُونَ لكن لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ يُظْهَرُ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الله الله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 قال سلام, عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتدنكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما تزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وياقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله الله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 بموسى إنه كان مطلطا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الصور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واستبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 ويقول الإنسان أئذا ما مستلتوا فأخرجوا حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنأشرنهم والشياطين ثم لنعضرنهم حول جهنم جثيا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كبروا للذين آمنوا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 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَفْعَكُ جُنْدًا ويزيد, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول مِنَ له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا بردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونتوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشباعة إلا من استخد عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِثُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وأنا اخترتك فاستمعني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 All يا إلهي جناحك تخرج بيضا محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقوله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلذبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهب أمس وأقوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهب إلى فرعون إذنه طغى فقولا له قولا لينا لعلمين أو يخشى قالا ربنا إننا نخاط أن يطرط عليها أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا Lo <laughs> her Yeah. What? الرب وآبا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بتهرك يا موسى فلن اهتدي عنك بتهر من ذل فاجعل بيننا ومضينك موعدا فتولى فرعون فجمع كيته ثم أسى قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحسكم بعذاب وقد خاب من افترى فتناجعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اللہ علیہ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَفَانَ أَشِفَا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ نُعِيَهِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قالوا ما اخلفتنا موعدك بملكنا ولكننا حم مننا ولكننا حم مننا اوزر من ذنة القوم فقد اسمها فكان لك وكذلك جولت لي نفسي قال فإن لك في الهرب ان ملكك الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تسلف وانضر الى الهيك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقن لنحرقنه سن لنا انسفنه في اليم من يَا أَيُّهَا الْعِلْمَا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا فَتَـسَقَ وَقَدْ أَتيْنَاكَ مِنَ الْلُّزْمِ مَا ذِكْرَا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا ثم الذيتم إلا يوما ويسالونك عن الجبال فقل ينصفها ربي النساء فيدمرها قاعا صفا لا ترتفع ولا جو ولا امتا يوما إليه يتبعون الداعي لا حي ولا اجله يومئذ لا اله الا انت يوم اذن لا تفع الشفاعه الا لمن اذن الرحمن الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا اعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلى الوجوه وَكلك أنزلناهُ قآًا عضية صتنا وصَّتنا في منِ الوع عَهُ يسفونَ أو يح لَ لكرى فسعا الله المَلف الحفّ فس پورتی أشرف ولم يرمي بآيات ربه ولا من ربك لكان الجامل وأجل مسمى اطفر على ما يقولون فستح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فستح وأطراف, فستح وأطراف النهار لعلك ترضى فلاكم من جن عينيك الى ما استعنا به ازواجا منهم الى ما استعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفسهم فيه ولذ كر خير وافصح وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رفعا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي بين شما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم لَقَالُوا رَبَّنَا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَسْتَمِعَ لِآيَاتِكَ فَنَسْتَمِعَ لِآيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَغْلِبَ أَن نَّغْلِبَ الْقُلُوبُ فَأَشْهَدُ عَلِمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ هَذَا Uh, for who sure.